ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم